ولكن الأصحاء الجيران يختلفون فقد يكون جار ا ل إ ن س ا ن جارا فاسقا أ و جارا ديوثا أ و جارا كافرا أ و جارا مبتدعا كيف يتعامل ا ل إ ن س ا ن مع هؤلاء من أ ح س ن ما ق ر أ ت في هذا الباب ما ختم به الامام ا ل ذ ه ب رحمه الله كتابه حقوق الجار ا ل ذ ه ب له كتاب اسمه حقوق الجار كتاب جمع في ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر ا ل أ ح ا د ي ث ب ا ل أ ح ر ا م وحكم على كثير منها قال رحمه الله ف إ ن كان الجار صاحب كبيره فلا يخلو إ م ا أ ن يكون متسترا بها أ و لا ف إ ن كان متسترا بها ويغلق بابه عليه ما الحكم هنا رجل ابتلي بشرب الخمر ولكن لا يظهر ذلك يختفي في بيته ويغلق عليه بابه ويفعل هذه ا ل ك ب ي ر ة في السر قال فلتعرض عنه وتتغافل عنه وان امكن ان تنصحه في السر وتعظه فحسب يعني لا يجوز لك ان تذهب لجيرانك الاخرين او من لم يعرف حاله تقول فلان سكير عربي وقد ستر على نفسه واختفى بكبيرته في بيته هذا يستر ثم ان امكن النصح في السر نصح والا فلتعرض عنه وتتغافل عنه ك أ ن ك ما س م ع ولا تريت ل أ ن بعض الناس إ ذ ا علم أ ن ك تعلم جاهر يستحي من جاره فيختفي في بيته ولا يظهر ذلك ف إ ذ ا علم أ ن ك تعلم قد يجاهر ولا يبالي بك فابقاء استحياءه منك خير من إ ذ ه ا ب ذلك قال و إ ن كان مجاهرا بفسقه ا ل أ و ل متستر قال فيهجر هجرا جميلا وكذا إ ن كان تاركا ل ل ص ل ا ة في كثير من أ و ق ا ت ه ماذا تفعل معروف قال ف م ر ه بالمعروف ل أ ن ترك ا ل ص ل ا ة مستتر ب بكبيرته او متخفي ها نعم واضح لا ي أ ت ي معك ا ل م ل ج د لا يصل وقت ا ل ص ل ا ة تجد لا يلتفت أ ب د ا قال وكذا إ ن كان تاركا ل ل ص ل ا ة في كثير في كثير من أ و ق ا ت ه ف م ر ه بالمعروف وانهى عن المنكر برفق م ر ة بعد م ر ة مشكل يوم تقف عنده عند الباب لا م ر ة بعد م ر ة يقول و إ ل ا فهجوه في الله لعله أ ن يرعويه ويحصل له انتفاع بالهجر من غير أ ن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك يعني يعلم أ ن ك هجرته لماذا ولكن لا تقطع عنه كلامك ل أ ن الهجر إ ن م ا هو علاج قال ف إ ن ر أ ي ت ه متمردا عاتيا بعيدا عن الخير ف أ ع ر ض عنه واجتهد أ ن تتحول من جواره فقد تقدم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعوذ من جار السوء في دار المقامه يعني ما هي دار المقامه ا ل م د ي ن ة ا ل حضر ليس ف إ ن جار البديت ا ة ح و ل تصبح علي ه شهر شهرين عند ن ا تهرب ا ل ي كل هذا بحاله أ م ا هذا اذا كان ل ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه و سلمت ع و ض من جاري سوف ء ي ذ ي ع يقام قال ف إ ن كان ا ل ج ا ر د ي و ث ا ف إ ن كان الجارو د ي و ث ا أ و قليل الغير ا ل د ي و ث ل ن لا يغار على محارمه ويقر السوء في أ ه ل ه قال أ و قليل ا ل غ ي ر ة أ و حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه أ و فاجتهد أ ن لا ت و ا د د ن زوجتك زوجته ف إ ن في ذلك فسادا كبيرا نساءه قد يكن و على, على غير الطريق المستقيم وهو ل ينهاهن قال وخف على نفسك ا ل م س ك ي ن ة ولا تدخل منزله واقطع الود ة بكل ممكن ف إ ن كان ذي يوثا ن س ا ؤ ه على غير الطريق المستقيم في الشر والفساد أ و ل ا تجتهد أ ن تتحول عنه ف إ ن لم تستطع عليك أ ن تحذر ن س ا ئ ك من م خ ا ل ط ة نسائه ف ف ا ل م خ ا ل ط ة فساد كبير و عليك أ ن تخاف على نفسك تقف عند الباب فترى المتبرجات الفاتنات فخف على نفسك ا ل م س ك ي ن ة قال ولا تدخل منزله ل أ ن ك قد يقع نظرك على شر وفساد و ا ل ف ت ن ة قد تنغرس في القلب واقطع الود بكل ممكن قال و إ ن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أ و عن ابنك أ و خادمك أ و أ خ ت ك قد يجرون الى الشر ويغرون بالفتنه قال فان كان جارك يهوديا أ و نصرانيا في الدار أ و السوق أ و في البستان فإن كان جارك يهودياً أو يعني في إ ن ك الدار ن او السوق او في البستان يعني اما بجوار بيتك أ و بجوار دكانك أ و بجوار مزرعتك فجاوره بالمعروف ولا تؤذيه ولا تودي فوق ا ل قدر الذي له قال ف أ م ا من جعل إ ج ا ب ة د ع و ت ه م د ي د ن ه وعاشره وباصته ف إ ن إ ي م ا ن ه يرق من جعل إ ج ا ب ة د ع و ت ه م د ي د ن ه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجلس مجلس إ ل ا يستفيد منه ويكون فيه من يذكره بالله عز وجل فكل مجلس لا يذكر فيه اسم الله عز وجل يكون ح س ر ة على ا ل إ ن س ا ن فكيف بالمجلس مع الكفار قال ف أ م ا من جعل إ ج ا ب ة دعوتهم ديدنه وعاشره و ب س ط ه ف إ ن إ ي م ا ن ه يرق وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ا ل آ ي ة قال فان ضاف إ ل ى جواره لك كونه ق ر ا ب ت ك فهذا حقه اكد وكذا إ ن كان أ ح د أ ب و ي ك ذميا ما هو الذمي من الكتاب قال ف ل ل أ ب و ي ن وللرحم حقوقا فوق حق الجوار ف أ ع ط ي كل ذي حق حقه قال وكذا رد السلام فلا ت ب د أ أ ح د ا من هؤلاء بسلام أ ص ل ا و إ ذ ا سلم أ ح د منهم عليك فقل وعليكم ا ل م س أ ل ة هذه فيها خلاف قال أ م ا كيف أ ص ب ح ت وكيف أ م س ي ت فهذا لا ب أ س به و أ ن تقول منه من غير إ س ر ا ف ولا م ب ا ل غ ة في الرد يعني لا تنبسط جدا من غير إ س ر ا ف ولا م ب ا ل غ ة قال الله تعالى فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه ا ذ ل ة على المؤمنين ا ع ز ة على الكافرين قال فالمؤمن يتواضع للمؤمنين ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين ولا يتضاءل لهم تعظيما ل ح ر م ة ا ل إ س ل ا م و إ ع ز ا ز ا للدين من غير أ ن يؤذيهم يقول ولا توادهم كما تواد المسلم لا المسلم لا يحب الكافر كما يحب المسلم المسلم له حق وحرمه ومكانه